ادم الصلاة على الحبيب فصلاة ذو سجنات مفاتيح رحمت نظم الحبيب الله الله هو الصانع Asalatul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Shallallahu Alaihi Wasallam لا لا, لا من استجاب بها وحاشا أن يجيب فإذا دعوت الله وإذا طلبت الله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 الصلاة على الحبيب Allahumma cill ala muhammad, ya Rabbi cill alaihi wasallim. Allahumma cill ala muhammad, ya Rabbi cill alaihi wasallim. لازولتم بمن رجعتم يا أكرم الخلق ما نقوله إن في لازولتم رجعتم يا أكرم الخلق ما نقوله قلوا رجعنا بكل خير الوجد الفرع والأصول قلوا رجعنا بكل خير الوجد Set لا ولك يزين الوجودي ما أقوم بعيشه ولا وجودي. لا ولك يزين الوجودي ما أقوم بعيشه ولا وجودي. ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا مسجدي. ولا ترنمت في صلاتي.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 وليالي الرضا علينا عودي ليحضر منك عودي عودي علينا بكل خير بالمصطفى الطيب الجدود عودي علينا بكل خير بالمصطفى We're like gonna